سبحانه الله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم I وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بَنُمْ مَرْيَمَ يَابَنِي إِسْرَاهِ إِنِّي إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا Yeah. وَاللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ngoài ta that